وإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا بَنِي الذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ Kõhilleth lakum behimad elanjama illa ma yutlaa alaykum vaira muhililissaid võõntum hõrum inna allaha yahkum ma الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ, صدوكم عن أن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب